السلام عليكم. إحنا سنبدأ إن شاء الله بعقود رسمي موكي. إنه المبحث الذي سنشرحه إن شاء الله مبحث طويل ودقيق يعني من أدق موضوعات رسم المحتل يوم إن شاء الله. حقيقة مبحث اليوم دقيق وشائك بعض الشيء. يحتاج إلى تركيز كبير. إذا ما فهمت شيء يعني ما في مشكلة. ترجع تفتح. رسالة من عبي. وتتبع فيها مع الشرف الصوطي لها إن شاء الله حتى تتضح الأمور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عسف الخلق والمصريين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بأحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم وبعد نواصل ما قد شرعنا في شرحه بشرع عقود رسل مهتين سخاتيم المحققين محمد بن عادين رحمه الله تعالى وقفنا عند كتاب السير الكبير سننت ألس لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وذكر الامام شمس الائمه السرخسي في اول شرحه على السير الكبير ذكر الامام شمس الائمه السرخسي في اول شرحه على السير الكبير وآخر تصنيفه صنفه محمد الفلكه ثم قال وكان سبب تأليفه إلى هنا وصل قبل المصنف ذكر الإمام شمس العين السرخسي شمس العين إذا أخليت إذا أخليت فيراد بها الإمام السرخسي لأن لقب شمس العين يعني قد تلقب به أكثر من واحد من علمائنا طابح قال وذكر الإمام شمس الأمن السرخصي في أول شرحه على السير الكبير شرحه هو على السير الكبير يعني أملاه الإمام السرخصي وهو في الجب إلى أن وصل فيه إلى كتاب أو باب الشروط يعني أعفي عنه وأخرج وأفرج عنه عندما وصله. إلى باب الشروط حصل له الفرج رحمه الله تعالى فأطلق فخرج في آخر عمره إلى منطقة فرغانة مدينة فرغانة وهناك أكرمه الأمير الحسن كان اسمه الحسن الأمير في وقته ووصل إليه طلبته وأكمل إملاء كتاب السير يعني هو أمن الموصوف في الجب وإلى باب الشروط من كتاب ونشرحي على السيار الكبير لمن السرص رحمه الله تعالى وهو آخر تصنيف يعني صنفه بعد رجوعه من العراق طبعا نتكلم عن السيار الكبير محمد هو آخر تصنيف لمحمد الحسن صنفه بعد رجوعه من العراق لذلك لم يرويه عنه أبو حفص الكبير كما ذكره صاحب الكشف واضح؟ لذلك قال المصنف وذكر الإمام الشمس الإمام السرقي في, في أول شرحه على السير الكبير هو آخر تصنيف صنفه محمد في الفقه ثم قال وتان سبب وتأليفِي أن السير الصغير وقع بيد عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي عالم الشام. فقال لمن هذا الكتاب؟ فقيل لمحمد العراقي فقال ما لأهل العراق والتصنيف في هذا الباب أي في سير النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا علم لهم بالسير ومغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه كانت من جانب الشام والحجاز دون العراق فانها محدثه فتحا فبلغ ذلك محمد فغاضه ذلك وفرغ نفسه حتى صنف هذا الكتاب فحكي انه لما نظر فيه لوزعي قال لولا ما ضمنه من الاحاديث لقلت انه يضع العلم وان الله تعالى عين جهه اصابه الجواب في رايه وصدق الله العظيم وفوق كل ذي علم عليم ثم أمر محمد أن يكتب, أن يكتب هذا في ستين دفترا وأن يحمل على عجل إلى باب الخريفة فعجوه ذلك وعده من نفاخ لزمانه قال وفي شرح الأشباه للبياري الآن بدأ بمبحث جديد وهو الأخذ بما في السيارة الكبير عند اختلاف الأقوال إلا إذا اختار المشايخ طولا يعني غير الذي هو في السيارة الكبيرة. لذا قال وفي شرح الأشباه للبياري وذكرنا قال علماؤنا إذا كانت الواقع مختلفا فيها فالافضل والمختار للمجتهد أن ينظر بالدلائل وينظر إلى الراجح عنده والمقلد يأخذ بالتصنيف في الأخير وهو السيارة. إلا اختار المشايخ متأخرون خلافهم فيجب العمل به ولو كان قول زفر. ونحن قلنا عند اختناه الرواية ننظر. في أي كتاب وقعت فإذا كانت وقعت في كتاب متأخر لمحمد بن الحسن، فيؤخذ بها كما ما بين رواية الأصل ورواية الجامع الصغير لمحمد بن الحسن وهذا تحدثنا عنه. في النظر لما كان القول حتى ولو كان الطول طول زفر بن هذيل. لا يقال ويجمع الست كتاب الكافي للحاكم الشهيدي، فهو الكافي أي فيه كفاية للناس يغنيها الكتب الستة اللي هي كتب ظاهر الرواية لمحمد. ابن الحسن أقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأمة السخصي معتمد النقول ليس يعمل بخلفه وليس عنه يعدل <تصفيق> لا قال أقوى شروحه أي شروح أي كتاب كتاب الكافي كتاب الكافي للحاكم الشهيد رحمه الله تعالى الذي قتل ساجدا أقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأمة السرخصي وهذا فيه تغيير يعني لاختباء الوزن وإلا فسمه شمس الأئمة أو منقب بشمس الأئمة وما غيره لاختباء الوزن في النظم أقوى شروحي الذي كالشمس مبسوط شمس الأئمة. الأمة السرخسي وقلت أنا ذكرت يعني في البداية أن شمس الأئمة إذا أطلقنا فالمقصود بها الإمام الشخصي وإلا فكثير من علماء مائة قد تسمى بهذا الاسم منهم الإمام شمس العلم الحلوني رحمه الله تعالى، وكلامه صحيح يعني يقال الحلواني بضم الحاء، وأيضاً وردت في ضبطها بأنها بالفتح الحلواني قيل لأنه كان يبيع الحلواء وبعضهم ذكر هي الدواية الأنسب أن والده، أن والده كان يبيع الحلوى ويعطيها للفقهاء، ويقول لهم ادعوا لبني، ادعو لبني، وهذه هي الأقرب يعني هذه الدواية الأنسب التسمية. أنا والده كان أبي الحلواء ويطعمها للخاء ويقول لهم أدعو لبني لي أن أصبح رحمه الله تعالى فقيه الدنيا ممن تلقب بهذا اللقب يعني شمس الأمة منهم شمس الأمة محمد عبد السبطار الكردري رحمه الله تعالى وكذلك شمس الأمة بكر بن محمد الزرنجري وأيضا ابنه شمس الأمة عماد الدين عمر بن بكر بن محمد الزرنجري وأيضا شمس الأمة البيهقي ومنهم أيضا شمس الأمة الأوز واسمه محمود الأوز جندي معروف، غيرها كثير مما ذكر، مما ذكره نوح فند في حاشيته على الضراء والوراء. أقوى شروه الذي الشمس مفوق شمس الأمة السرخس معتمد النقول ليس يعمل بخلفه وليس عنه يعدل، ليس يعمل بخلفه أي بخلافه. طيب. قال في فتح القدير أن دخل في مبحث أيضا جديد يعني أن كتاب الكافي هو أو كافي الحاكم جمع لكلام محمد في كتب الشت التي هي ظاهر الرواية ومبسوط الصرص فيه الإمام الصرص رحمه الله تعالى هو شرح لكتاب الكافي الذي جمع فيه كتب ظاهر الرواية لذلك قال في فتح القدير وغيره يعني أيضا ممن بتر هذا القول صاحب البحر في قوله وغيره في كتاب الحج قال إن كتاب الكافي هو جمع كلام محمد في كتبه الست التي هي كتب ظاهر الرواية وأيضا في شرح الأشباه للعلامة إبراهيم البياري وذكرناه أعلم أن من كتب مسائل الأصول كتاب الكافي للحاكم الشهيد وهو كتاب معتمد في نقل المذهب شرحه جماعة من المشايخ منهم شمس الأئمة السرخصية وهو, وهو المشهور بمرسوط السرخصية وقال الشيخ إثماعيل النابلسي هو الشيخ عبدالغني قال علام الترصوصي صاحب الفتاوى الترصوصية اسم الكتاب هو أنفع الوسائل إلا تحرير المسائل الإمام الترصوصي رحمه الله تعالى إذا نقرأ الشيخ اسماعيل النابلسي قال العلام الترصوصي موصوط الصراخ لا يعمل بما يخالفه ولا يركن إلا إليه ولا يفت ولا يعول إلا عليه وهذا بيان يعني لأهمية كتاب الموصين المذهبين حيث اعتمد القول المعتمد في المذهب وحرر فيها وجمع فيها يعني شرحا لكتاب الكاف الذي جمع فيه صاحبه الإمام الحاكم الشريك رحمه وتعالى كتب ظاهر الضيوية وذكر التميمي في طبقاته أشعارا كثيرة في منحه من المقصود بالتميمي هنا الإمام التميمي هذا يجب أن يكون معنويا لديكم الإمام التميمي هو تقدّيد معبد القادر التميمي صاحب الطبقات الثانية في تراجم حنفية آ موجودة مطبوعة حققها الدكتور سعدي موجود عندي ولكن مش كاملة يعني تأخير فقط أربعة مجلدات أربعة مجلدات إلى آخر حرف الجاي ما الذي حقق الطبقات الثانية؟ وجود مصر الكتاب في أرض مجلدات طبعا الإمام تميثه في سنة ألف وخمسة هجري رحمه الله تعالى قال وذكر في طبقاته أشعار كثيرة في مدحه منها ما أنشده لبعضهم عليك بموسوط السرخ إنه هو البحر والدر الفريد مسائله ولا تعتمد إلا عليه فإنه يجاب بإعطاء الرغاء سائله. قال العلامة الشيخبة الله البعلي في شرحه على الأشباه الموسوط للإمام الكبير محمد بن محمد مابيسهن الشرفسي أحد الأئمة الكبار المتكلم الفقيه الأصولي لزم شمس الأئمة عبد العزيز الحلواني وقلنا كلاهما الحلواني, الحلواني بالضم والحلواني أيضا بالفتح وتخرج به حتى صار أنظر أهل زمانه وأخذ بالتصنيفه وأمن المبسوط نحو خمسة عشر مجلدا وهو في السجن بأوزن بكلمة كان فيها من الناصحين أي أن سبب سجن الشيخ الإمام السرخس رحمه الله تعالى كان بسبب كلمة كان فيها يعني للإمام الحاكم ومن حوله من أطاعية يعني من أصحاب الناصد يعني كان فيها من الناصحين فسجن من منكم يعرف يعني القصة. ذكرها يعني الإمام بن عبدين رحمه الله تعالى في كتاب العدة في رد المهتار هذه الكلمة التي يعني ذكرها الإمام السرخصي فسجن فيها في الجوب طيب أنقل لكم كلام العبدين في باب العدة من رد قال حكي أن الشمس الأئمة لما أخرج من السجن زوج سلطان أمهات أولاده من خدامه زوج السلطان أمهات أولاده من خدامه الأحرار، فاستحسنه العلماء وخطئه شمس الأئمة. هذا الحاكم أمهات أولاده يعني ما تؤخذ شبيه. فإذا حملت أصبحت أم ولد. أليس كذلك؟ فهو أراد أن يحسن على خدمه. مقصود إلى خدامه يعني حاشيته رجال الحاشية. قال فاستحسنه العلماء يعني انه هذا كرم من الأمير فالامام السرقه اعترض يعني قال هذا الكلام لا يصح شرعا يعني لا يصح وذكر لهم السبب يعني بذلك قال وخطاه شمس الائمه بان تحت كل خادم حره وهذا تزوج الامل على الحره يعني هؤلاء الخدم او لهم رجال حاشيه متزوجون وكل واحد منهم عندهم حره تزوج هذه على زوجه هو زواج من الأمة على الحرة وزواج الأمة على الحرة لا يصح. ولما قاله الحاكم سوقار قال السلطان أعتقهن وأجدد العقد يعني مش قصة كبيرة يا شيخ الشرخسي يعني, يعني أعتقهن ومنساوي العقد مرة أخرى قال فاستحسنه العلماء وخطأه شمس الأئمة رجى مرة حتى ولو فعلت هذا أيضا فإنك واقع في الخطأ لا محال قال وخطأه شمس الأئمة لأن عليهم العدة بعد الإعتار. يعني حتى لو أعتقتهن لا يصح لك أن تزوجن حتى تنضي عدة كل واحدة منهن وقيل إن هذا كان سبب حبسه وأن القاضي أغراه عليه إنه قابل الحاكم وأن الطلب لم تمتنع عنه, عنه من منعه عن كتبه فأمن النصوص من حفظه رحمه الله تعالى هذه الكلمة التي سجن بسببها رحمه الله تعالى يعني هذا شرف عظيم يعني هذه القصة يؤخذ منها حكمة كثيرة يعني قد يجد واحد منا في عمله يعني ما يغيبه إن كان قد تكلم بالكلمة الحق وربما يصل من عمله فإن كان قد فصل بشيء مشرف بكلمة حق قالها او لمنكر لم يرضى به فهو هذا الانسان يعني لم يصل بسبب قضية اخلاقية او اختلاس مال كما يصل كثير من الناس او يبقوا في اماكنهم سبب سرقاتهم واختلاسهم من اموال العامة هو يصف في مثل هذا الامر هو يعني يصل بقضية يعني يرتفع فيها شأنه لكلمة حق يكون فيها مما صحيح او لانكاره منكرا رأى فلا يعني يهتم مثل هذا الأمر فالله ناصره ولو بعد حين طيب نعود إن شاء الله الآن بدأ في مبحث جديد يعني في ذكر مرسوطات الحنفية في مطلب جديد هو ذكر مرسوطات الحنفية قال وللحنفية مرسوطات كثيرة منها لأبي يوسف ولمحمد ويسمى موصوه بالأصل هذه كتاب الموصوط وذكرنا هذا كتاب محمد يسمع كتاب الموصوط ويصلنا أيضا بكتاب الأصل لكن استفاد ايضا أن للإمام يوسف أيضا كتاب اسمه الأصل لأن في هامش ذكر الشيخ مظفر قال رأيت في هامش الجواهر أن فيه اختلافا فقال بعضهم أنه للإمام أبو يوسف وقيل إنه من محمد يعني حتى كتاب الأصل مختلف إن هذه يعني، ولكن المعروف والمشهور أن الكتاب الأصل هو لمحمد بن الحصر رحمه الله تعالى قال ومبسوط الجرجاني ولخواهر زادة أيضا كتاب اسمه المبسوط ولشمس لأئمة الحلواني ولأبي اليسر البزدوي ولأخيها علي البزدوي ولسيد ناصر الدين السمرقندي ولأبي الليث ناصر بن محمد كلهم لهم كتب تسمى بالمبسوط وحيث, وحيث أطلق المبسوط فالمراد به مبسوط السرخفي هذا وهو شرف الكافي والكافي هذا هو كافي الحاكم الشهيد العالم الكبير محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله ولي قباء بخارة ثم والله الأمير المجيد صاحب خراسان وزارته سمع الحديث من كثيرين وجمع كتب محمد بن الحسن في مختصره هذا ذكره الذهبي وأثنى عليه وقال الحاكم في تاريخ سبور من نقصد بالحاكم هنا؟ نصوبات من ثمانية لا هي على سبيل يعني الذكر وليس على سبيل الحصر يا شيخ أبو زيد ولا أكثر يعني من له كتب النصوص أكثر من ثمانية وعلى سبيل التمثيل للحصر نعم تبركا ربما تبركا بالأصل لأن ذلك يعتمد نفس التسمية من هو الحاكم حاكم نسبوري قال الحاكم في تاريخ نسابور ما رأيت في جنة من كتبت عنهم من أصحاب أبي حنيفة أحفظ للحديث وأهدى برسومه وأفهم له منه أي المقصود له الحاكم فيه. تقفل ساجدا في ربيع الأول سنة 34 و 33 الحاكم النسابوري هو أبو عبد الله محمد بن عبيد الله بن محمد بن محمد وي بن معين بن الحاكم الضبي الضحماني الحاكم النسابوري الحافظ المعروف بن البيع في سنة 405 رحمه الله تعالى وتاريخه مشهور يعني وفيه قبل الإمام السبكي رحمه الله تعالى ذكره في طبقاته قال ابن سبك في طبقاتهم هو التاريخ الذي لم تر عين تاريخا أجل منه وهو عندي سيد الكتب الموضوعة للبلاد واضح؟ طيب قال ما رأيت في جملة من كتبت عنهم من أصحاب أبي حنيف أحفظ الحليث وأهدى برسومه وأهدى برسومه يعني الرسم هو الحد الرسم هو الحد وأهدى برسومه بمعنى دلالة يعني واثناء عن الإتقان في نقل الحديث وضبطه في روايته هذا النصب قال وأفهم له منه قتل ساجنا في ربيع الأول سنة 34 و 300 قلت وللحاكم الشهيد المختصر الآن يتحدث عن يتكلم عن شرح الكافي يبين أن مفهوم الإمام السرخسي هو شرح لكتاب الكافي للحاكم الشهيد لا لمختصر الحاكم. قلت وللحاكم الشهيد المختصر والمنطقة والإشارات وغيرها. وقول السرخسي فرأيت الصواب في تأليف شرح مختصر لا يدل على أن مفهوم السرخسي شرفا المختصر أيضا. يعني لا يذهل إذا قرأ أحد عبارة السرخسي فرأيت الصواب في تأليف المختصر أنه يقصد به مختصر الحاكم الشهيد وإنما نصوّت الإمام السرخسي هو شرح لكتاب الكافي. قال لا يدل على أن مصوّت السرخسي شرح المختصر ايضا لأنه اختصر فيه كتب ظاهر ذوايا كما علم. وقد أكثر النقل في غاية البيان. لمن كتاب غاية البيان؟ الإمام الإطقاني. الامام الإطقاني غاية البيان شرح فيه كتاب الهداية. قال وقد أكثر النقل في غاية البيان عن الكافي بقوله قال الحاكم ريفي في مختصره مسمى بالكافي. أيضاً يدخل قصَر هنا المقصود به كتاب الكافي، وليس الذي اختصر فيه كتب ظاهرة الروايات. فإن مقصود الإمام السريفي شرف الكتاب الكافي وليس للمختصر. والله تعالى علَم. قال واعلم بأن عن أبي حنيفة جاءت روايات غدت منيفة. اختار منها بعضها والباط يختار منه سائر الغفالي، فلم يكن لغيره جواب كما عليه أقسم الأصحاب. في سؤال قبل أن نبدأ في تكميل شرح هذا المتن أو النظم هل هناك ضابق لكلمة المختصر ماذا تقصد يا شيخ عمر إيش موضوع لا لا يعني هو يعني أراد أن يقول ابن عبدي رحمه الله تعالى أن العلماء قد يذكرون يعني كتاب مبسوط السرخسي أنه شرح من المختصر الحاكم والمختصر الحاكم ويطلقون على كتاب اللي هو الكافي المختصر أحياناً ولكن يعني هو يشير إلى التمييز يعني قد يسمى كتاب الكافي المختصر وله أيضاً الإمام الحاكم كتاب المختصر اختصر فيه كتب ظاهر الروايات ولكن الشرح في الشرح الموصود ليس على مختصر ظاهر الروايات على جمع هو جمع فيه كتب ظاهر الروايات فالشرح كان على هذا وليس على المختصر يعني هذا من باب يعني التفقيق بينهم حتى أيضاً أن كتاب سفي رحمة الله تعالى شرح للمختصر نعم طيب هل شرح السرخصي المختصر يعني لا أدري والله لا أدري الشيخ الجدة جديد من أراء بخصوص مصفوط السرخصي أم زاله هو المعتمد في المدى باعتبار لا هو المعتمد يعني لا يتغير لا يتغير ولكن هناك كتب يعني أجمع أجمع من كتاب المرسوط في هو وهو كتاب المحيط البرهاني فكتاب المحيط البرهاني جمع فيه المرسوط وغير المرسوط واضح؟ يعني كتاب المحيط البرهاني بن مازا هو اجمع من كتاب السرخصي رحمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم شيخنا. يا فهمت أن يتبع من خلال قراءة المرسوط ان الكتاب شارح لكتاب الكافي للحاكم الشهيد يعني إذا هذا اعتقادي انا لم اقرأ المفصوط داعت. ولكن من خلال شرح الكتاب مع مقابلة الاصل الذي هو كتاب الكافي للحاكم الشهيد كان ان السلخ يشرح هذا الكتاب بعينه قول المصنف رحمه الله تعالى كما توهمه الخير الضملي هذا يشعر ان الخير الضملي لم يقرأ كتاب المفصوط وانما وقف عند عبارة السرخص هذا ما فهمت والله اعلم يعني قال كما توهمه خير الرملي في حاشية الاشباه فان الكافي مختصر ايضا لانه اختصر وبدأ يتكلم عن هذا الامر هل فالفحيح يا شيخنا بارك الله فيكم بارك الله فيك يا شيخ الزياد يعني انت لم تسأل لم تسأل بعد يعني احنا قلنا ان الموسوط هو شرح لكتاب الكافي عن تكملة الخير الرملي أنت لم تكمل يعني حتى نفهم ماذا تقصد طيب نرجعها إن شاء الله لآخر الدرس المختصر قد يكون عاما على كفاء وقد يكون وصفا تحمل رملي المختصر على الألمية وصفية طيب أي طيب خلينا إن شاء الله لآخر الدرس بإذن الله نتقرق بإذن الله إن شاء الله نتناقش فيه طيب نكمل إن شاء الله قال وعلم بأن عن أبي حنيفة جاءت روايات. غدت منيفة ومنيفة يعني مرتفعة مصرفة من أناف على الشيء أي أشرفة وارتفع اختار منها بعضها والباقي اختار منه سائر الرفاق فلم يكن لغيره جواب غيره المقصود الإيمان هنا فلم يكن لغيره جواب كما عليه أقسم الأصحاب اعلم بأن المنقولة عن عامة العلماء في كتب الأصول أنه لا يصح في مسألة للمجتهد قولان للتناقض قوله أعلم بأن المنقول أنه بدأ وشرع في التمهيد الذي يبنى عليه الأرض ما هو هذا الأصل الذي أراد أن يمهد له عدي؟ يعني خلاصة هذا التمهيد الذي أراد أن يمهد عندما قال أعلم بأن المنقول عن عامة العلماء في كتب الأصول أنه لا يصح في مسألة لمجتهد قولان أنا أن أراد أن يمهل الأصل هذا الأصل هو جواز تعدد أقوال المجتهد وصحة نسبتها إليه وأيضا يبنى على هذا الأصل يعني شيء مهم وهو أن أقوال أصحاب الإمام داخل في المذهب الحنفي أن أقوال أصحاب الإمام داخل في مذهب الإمام لماذا أن تدخل فيه؟ لأن يعني التلميذ الإمام رحمه الله تعالى محمد حسن وابو يوسف زفر يعني لم يقول قولا إلا وهو قول للإمام قد رجع عنه فا يعني حقيقة هي الأقوال التي رجع عنها الإمام فيعني من أخذ يعني بخل من أقوال هؤلاء إلى إما أبو يوسف أو محمد هو في الحقيقة هو آخذ من بقول الإمام قد رجع عنه واضح لذلك تعد داخلة في المذهب قال اعلن بأن المنقول عن عامة العلماء في كتب الأصول أنه لا يصح في مسألة لمجتهد قولان للتناقض فأن عرف المتأخر منهما تعين كون ذلك رجوعا وإلا وجب ترجيح المجتهد بعده بشهادة قلبه قال أنه لا يصح مسألة لمجتهد لا يصح في مسألة لمجتهد قولان للتناقض وصنات إلى تفصيلها هذه المسألة إن شاء الله قال فإن عرف المتأخر منهما نحن ذكرنا يعني في ترجيح الاقوال وكذلك ترجيح الروايات حتى في الحديث عن احمد ان طريقتهم الاولى في الترجيح بين المتعارض يعني يلجؤون الى النسخ لذلك قال فان عرف المتأخر اي عرف ان هناك متقدم ومتأخر، فان عرف المتأخر متأخر عدنا ناسخا لما تقدم هذه الطريقه الاولى للجنه تكون بالنسخ واضح او بين التوفيق بين المتعارض بين على خلاف طريقه الجمهور قال فان عرف المتأخر منهما تعين كون ذلك رجوعا وإلا وجب ترجيح المجتهد بعد النسخ عندنا نحن يأتي الترجيح بعد الترجيح يأتي الجمع بعد الجمع يأتي إيش إسقاط الدليلين والذهاب إلى غيرهما يعني في المرحلة من إذا كان هناك الآيتين نعمل إلى إسقاط الآيتين ونعمل بالسنة واضح هذه من قواعد من فابنا وأذكر أن ضربنا وقتها مكثلا يعني عندما تعارض دون مرجع الله عز وجل فقرأوا ما تيسر منه وقالوا الله عز وجل إذا قلوا القرآن فاستمعوا له فلا يمكن الجمع بينهما فيصار إلى السنة إلى ما هو أدوى منهما وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم كان له إمام فقراءة الإمام نعم فقراءة الإمام له قراءة إذن النسخ أولا ثم الترجيح ثم الجمع ثم العدول عن دليلين أو إتقاطهما إلى ما هو أدوان إذا تعرف سنتان ومثل الجمع بينهما نعود إلى ما هو أدوان من السنة وهو القياس واضح؟ لذلك قال وإلا وجب ترجيح المجتهد بعده بشهادة قلبه هذه في المرحلة الآخيرة بعد تعارض القياسين ولا ترجح بينهما يعمل المجتهد إلى شهادة قلبه الآن إذا اختار أحد القياسين على الآخر أصبح ملزما به يعني الآن إذا رجح بشاهد قلب أحد القياسين عن الآخر وجب العمل بما ترجح لديه، وعند الشافعية هم يعني في هذا المسألة أيضا يخالفوننا، يعني من المستحيل أن يعمل بأي قياسين، واضح؟ يعني إذا ترجح لديه أحد القياسين يعمل بأيهما، لا يشترط يعني أن ينزم بما ترجح لديه، ونحن نلزمه بما ترجح إليه، لأنه ليس بعد شهادة القلب أمر آخر، واضح؟ إذا قال وإلا وجب ترجيح المستهدي بعده بشهادة قلبه كما في بعض كتب الحنفية المشهورة وفي بعضها أنه إن لم يعرف تاريخ فإن نقل في أحد القولين عنه ما يقويه فهو الصحيح هو الترجيح وبعد النسخة الترجيح بمعنى إذا كان أحد الدليل يقويه على الآخر ترجح بين الروايات قال فإن نقل في أحد القولين عنه ما يقويه فهو الصحيح عنده وإلا, وإلا ماذا, ماذا قصده قوله وإلا يعني وإلا أنه لم ينقل عن المشتهد ما يشير إلى تقوية أحد القولين واضح نعود للمسألة من قال وأعلم بأننا نقول عن عامة العلماء في كتب الأصول أنه لا يصح في مسألة من مستهد قولان فإن عرف المتأخر منهما تعين كون ذلك رجوعا وإلا وجب ترجح المشتهد بعده قصد يعني وجب ترجح المشتهد بعده أي وجب على المشتهد الذي جاء بعد المشتهد الأول أن يرجح أحد القولين وين وإلا لا قال فإن عرف المتأخر منهما تعين كون ذلك رجوعا وإلا وجب ترجيح المجتهد بعده وإلا وجب ترجيح المجتهد بعده أي وجب على المجتهد الذي جاء بعد المجتهد الأول أن يرجح أحد القولين وهذا نص عليه أكثر من واحد من علمائنا من ذلك نقول لكم قول الإمام العلامة أنوارشال كشمير رحمه الله تعالى في فيض الباري قال التطبيق اولى من الترجيح التوفيق اولى من الترجيح يقصص التطبيق هنا الجمع كأنه يميل الجمهور يقال فيه أعمال القولين لأن فيه أعمال القولين. تعلمون الترجيح. الترجيح على بالتالي او الدليلين قال التطبيق اولى من الترجيح لأن فيه أعمال القولين وإعمالهما أولى من اهمال احدهما ولا ما اذا القول الآخر بالحديث إلا أن لا يمكن الجمع ويقوم الدليل بخلافه فحينئذ يجب الترجيح كما هو صنيع المحدثين هذا ما ذكره الإمام الكشميري في فيض الباري طيب قال وإلا وجب ترجيح المشهد بعدهم مشهادة قلبه كما في بعض كتب الحنفية المشهورة وفي بعضها أنه إن لم يعرف تاريخ يعني بعد الطريقة الأولى التاريخ الذي نسخ فإن نقل في أحد القولين عنه ما يقويه أنه الترجيح فهو الصحيح عنده وإلا فإن وجد متبع بلغ الاجتهاد في المذهب رجح بما مر من المرجحات إن وجد وإلا يعمل بأيه ما شاء بشهادة قلبه يعني بعد قضية اللهم صلى الله عليه وسلم النسخ الترجيح ثم الجمع قال رجح بما مر من المرجحات إن وجد وإلا يعمل بأيه شاء بشهادة قلبه وإن كان عاميا اتبع فتوى المفتي فيه الأقل أعلم وإن كان متفقها تبع المتأخرين طيب إن اختلف المتأخرون إن اختلف المتأخرون قيل يختار واحدا من ذلك وإن لم يجد نفس المتأخرين قال هو. يعني كان له معرفة للفق قال وإن كان متفقها إن عن لسف صبية طيب عيدة عبارة قال وفي بعضها أنه إن لم يعرف تاريخ فإن نقل في أحد القولين عنه ما يقويه فهو الصحيح واضح فهو الصحيح عنده وإلا ماذا أراد بقوله إلا يعني هي تستطيع ان تتقف وإلا يعني الآن في عندي حالات تتفرع حالات تتفرع يعني إن لم يوجد ان قال وإلا أنه لم ينقل عن المجتهد يعني ما يشير إلى تقويه أحد القولين يعني إن لم يوجد قول يشير إلى تقويه أحد الدنيا الآن في مسائل المساء قال فإن وجد متبع بلغ الاجتهاد في المذهب رجح بما مر من المرجحات ان وجد وإلا يعمل بشذ وإن كان عاميا واضح يعني كأنه أراد أن يفصل. يعني قال لك القول الأول أنه إن لم يعرف تاريخ فإن نقل في أحد القولين عنه ما يقويه بمعنى ترجح لديه فهو صحيح عنده وإلا الآن ان لم يوجد هذا الأمر هناك حالات فذكر منها قالتين وجدوا متبع إن كان عميا وإن كان متفتئا وبحق الأمر كي طيب وإن كان قال وإن كان متفتئا تبع متأخرين وعمل بما هو أصوب وأحبط عنه كذا في التحرير للمحقق ابن الهمام كذا في التحرير للمحقق ابن الهمام طيب كتاب التحرير للمحقق ابن الهمام على أي طريقة كتبه نحن ذكرنا في البدايات يعني طرق علماء الأصول في كتاباتهم كتاب التحرير على أي طريقة كتب الجمع بين المثاب يعني في التحرير جمع بين الصلاحة الشافعية والحنفية والحنفية والشافعية وكتاب التحرير يعني عليه شروح من أشهرها شرح ابن أمير الحال كتاب التقرير والتحبير التقرير والتحبير الذي شرح فيه اللهم صلى سيدنا محمد يعني هناك شرح آخر يعني لكتاب التحرير لابن امير باشا ابن امير باشا شرحه على التاريخ متى يصير التحرير يصير التحرير لمن امير باشا وكلاهما مطبوع يعني طبع كتاب التقرير والتحبير وبها مشي يصير التحرير موجود في دار الكتب العلمية أو دار الفكر هذه النسخة يعني طبعا هي مصور عن البولاقية يعني مش انهم دار الكتب العلمية ساود جديدة أو دار الفكر لا هي مصور عن نسخة بولاقية يعني تقرير والتحبير وبهامشهم كتاب سيرة التحرير في ثلاث مجلدات الله نصلي على سيدنا ويقال نحن إن شاء الله قال وأعلم أن اختلاف الروايتين ليس من باختلاف القبلة الآن يعني, يعني بدأ بمطلب جديد أيضا يعني أراد بن عمير رحمه الله تعالى أن يفرق بين اختلاف الأقوال واختلاف الروايات. يعني يقول لا اختلافت فيه الأقوال أو فيه الروايات. ما الفرق بينهما؟ قال وأعلم أن اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين. يعني أن بينهما فرقاً عندما نقول اختلافت الروايات و اختلافت بينهما فقال لأن القولين نفس عليهما بخلاف الروايتين. يعني هذا الفرق أن القولين ونفس نفس المفتهد عليهما بثلاث روايتين، فالاختلاف في القولين من جهة المنقول عنه لم ناقل، والاختلاف في الروايتين بالعكس كما ذكره المحقق ابن أمير حاد في شرح التحريير. يعني يعني يكون هذا المجتهد له قولان في المشاكل واضح هذا بالنسبه لاختلاف الأقوال، بينما الروايات قال فالاختلاف في القولين من جهة المنقول عنه لم ناقل. يعني فيما نقل عن هذا المجتهد أن له قوانين في المسألة واضح. قد بالاختلاف في الروايتين بالعكس اختلاف الروايتين بالعكس أي من جهة الناقل لا من جهة المنقول عنه. وضحت. ورأيت أيضا هناك فرق آخر بين الرواية واختلاف الرواية اختلاف الأقوال إن شاء الله. ذلك قال الاختلاف في القولين من جهة المنقول عنه لا الناقل والاختلاف في الروايتين من جهة الناقل لا من جهة المنقول. وسنت لا تفصيل هذا الامر كما ذكره المحقق ابن أمير حاج في شرح التحرير قال لكن ذكر بعده لكن ذكر بعده من الذي ذكر بعده قال لكن ذكر بعده عن الإمام الذكر البلايغي في الدورف ذكر بعده أي المحقق هو ابن أمير الحاج يعني استدرك على ما ذكره المحقق ابن أمير الحاج من الفرق بين اختلاف القول والرواية واضح لكن ذكر بعده عن الإمام الذكر البلايغي في الدورف وحقيقه يعني في التقرير والتحبير الموجود يعني بدل الدره كتاب الغرف اللي هو غرف الافكار فهذا بحاجه حقيقه اذا لم اتمكن يعني من الرجوع كتاب الدرر والغرف الغرف مش موجود عندي عندي موجود الدرر يعني حتى اتاكد لانه في كتاب التقرير والتحبير قال يعني بدل الدرر قال الغرف لكن ذكر بعده عن امام الجسد بلاغي في الدرر في التقليل قال في الغرف نعم أن الاختلاف في الرواية عن أبي حنيثة من وجوه طيب نشوف الآن أوجه اختلاف لبيان وجوه في الرواية وهي خمسة عن الإمام منها الغلط في الشماع إذن أول صورة من اختلاف الروايات عن الإمام قال الغلط في الشماع وذكر قال كأن يجيب بحرف النفي إذا سئل عن حادثة إنه لا ويقول لا يجوز فيشتره على راوي فينقل ما سمع واضح هذه الصورة الأولى في نخلال الروايات عن الإمام أن الإمام يجيب بحرف النفي مثلا بقوله لا فينقل الرابع قوله لا يجوز صاحب الدرط الدرط يقول لا خسر شيخ الله الزياد ذكرناه وعليه حاشي الإمام الشروم بولالي وهناك أيضا حاشية لإمام الخادم الخادم وحاشية لعبد الحليم على الدراب ومنها أيضا صورة الأخرى إختلاف روايات قال أن يكون له قول قد رجع عنه ويعلم بعض من يختلف إليه رجوعه رجوعه فيارو الثاني والآخر لم يعلمه فيارو الأول يعني بمعنى أن الإمام تكون مثلا روايتين في المسألة أحدهما رجع عنه ولا من يختلف إن من يأتي باسم الإمام يعلم رواية من الروايتين وربما لا يعلم أنه رأى عن هذا القول فيحفظ القول الأول ولا يعلم القول الآخر وهذا أيضا أسباب يعني اختلاف الفقهاء في حكم المسألة أو الرواية أنهم يقولون مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر حديثا متأخرا عنه هنالك خلفه فيكون قد رأى الأول ولم يعلم بالآخر فهذا يؤدي لاختلاف الروايات أيضا منها أن يكون قال أحدهما على وجه القياس، الإمام يكون قال أحد روايتين على وجه القياس والآخر على وجه الاستحسان، فيسمع كل واحد أو أحدهما فينقل ما سمع. يكون مثلاً في المسألة الواحدة قبلين الإمام أحدهما على القياس والأخر على الاستحسان، فيروي هذا مثلاً أحد الروايتين. واضح هذا يؤدي إلى الاختلاف، لذلك قال ومنها أن يكون ومنها أن يكون قال أحدهما على وجه القياس. طيب وهي غالبا يعني ما تقدم رواية القياس لأنه يعني يعني في مذهبنا المقرر في مذهبنا أن القياس مقدم على الاستحسان إلا في مسائل نأتي إليه إن شاء الله إذا تعارض قياس والاستنب فيقدم القياس إلا في مسائل يقدم الاستحسان فالقياس هنا يكون يعني بمنزلة القول المرجوع والاستحسان بمنزلة القول المرجوع المرجوع إليه واضح طيب نعود قال منها أن يكون قال أحدهما على وجه القياس والآخر على وجه الاستحسان فيسمع كل واحد أو أحدهما فينقد فيسمع كل واحد أحدهما فيسمع كل واحد أي من الرواة أحد القولين إما اللي هي على القياس أو على الاستحسان نوعين قالوا منها أن يكون قال أحدهما على وجه القياس الإمام صورة على خصوص أو على وجه الاستحسان فيسمع كل واحد أحدهما بمعنى هناك راويين أحدهما يسمع دوية القياس والأخرى الاستحسان. هذا نسمع كل واحد أحدهما. فينقل كما سمع يعني أحدهم ينقل رواية القياس والآخر ينقل رواية الاستحسان ورحت. ومنها أيضا أن يكون الجواب في مسألة من وجهين من جهة الحكم ومن جهة الاحتياط فينقل كل كما سمع طيب ما المقصود من جهة الحكم يعني هنا يعني من جهة الحكم ومقصود الفتوى ومن جهة الاحتيا من جهة الاحتياط اللي هي من يعني خلنا نقول الأدقه والوالأورع القول بكذا لذلك قلته بكذا والأحمره أوالأدقه القول بكذا واضح نهاية بعدين قل فعلى ما عاد الوجه الأول نعم اللي هي باب الاحتياط الوراء نعم واللي هي نسميها التقوى يعني الجهات الحكومية هي جهات الفتوى نسميها والاحتياط اللي هي جهة التقوى يعني حتى نمشي على هذين التقوى والفتوه قل فعلى ما عدا الوجه الأول فعلى ما عدا الوجه الأول من هذا أراد الآن ابن عادين أن يرد على المحقق في تفسيره في اختلاف القول والرواية من وجهين نأتي إن شاء الله نذكر إن شاء الله من الله بس انتبهوا لهذا لأن هذه دقيقة قل فعلى ما عدا الوجه الأول الآن ابن العادين رحمه الله تعالى يعني يستدرك أو يورد على المحقق في في تفقيه بين اختلاف القول والرواية من طبعا المحقق من هو المحقق الذي ذكرنا قوله الذي فرق بين القول هو ابن أمير الحاج. الآن يورد عليه من عبدين. قال فعلى ما عاد الوجه يكون الاختلاف في روايتين. الآن الإيراد على وجهين. الوجه الأول يعني أن الوجوه التي ذكرها هذه الخمسة لاختلاف رواية. ناشي ذكرها لاختلاف الرواية والحقيقة يعني لا تختص باختلاف الرواية إلا الأولى إن هو ذكر أربع وجوه أليس كذلك؟ بالرواية يختص... إلا القول الأول فقط اللي هو الغلط في السماع الرواية أما الثالثة الباقي التي ذكرها لها منها أن يكون له قول يكون أحدهم على وجه القياس هذه تصف سببا لاختلاف الأقوال وليس الاختلاف أيات لذلك استدرك أو أورد عليه هذا الإراد فقال فعلى ما عد الوجه الأول يكون الاختلاف في الروايتين من جهة المنقول عنه أيضا لابتناء فيه مع الاختلاف فيهما على اختلاف القولين المرويين فيكونان من باب واحد فيكونان من باب واحد أي اختلاف القول واختلاف و اختلاف الرواية صار من نوع واحد ولم يثبت التنافي بينهما باعتبار لوجوه الثلاث الأخيرة التي ذكرها نقول الثلاثة لأنهم ذكر أربعة أقوال، فإن طبق الأول ولا تنطبق الثلاثة واضح. قال فيكونان من باب واحد أي اختلاف القول واختلاف الروايا صار من نوع واحد ولم يثبت التنافي بينهما باعتبار الوجوه الثلاثة الأخيرة بخلاف ما ادعاه ابن أمير الحاجر هذا بالنسبة للإشكال الأول واضح لذلك قال نبتنال اختلافهما على اختلاف القولين المرويين فيكونان من باب واحد ويؤيده أن ناقل روايتين قد يكون حدن ها هذه الآن مقدمة يعني أراد أن يقدم للإشكال الآخر مضحك الآن تهينا الإشكال الأول وجوابه لأشكال الثاني بقوله ويؤيده أن ناقل الروايتين قد يكون واحدا وهذه مقدمة للإشكال الثاني غير واضح من الشيخ أبو عمر عزري طيب أبو عمر نسلط لك الأقوال الآن ذكر أربع صور في الاختلاف أليس كذلك اختلاف الرواية واختلاف الأقوال الآن أولد على المحقق يعني أن هذا ينطبق فقط على الصورة الأولى اللي هي اختلاف الرواية أما بقية الصور الثلاثة هي تنطبق على اختلاف الأقوال تنطبق على اختلاف الأقوال لاختلاف الرواية ورحت وجوابنا عنها الآن قال ويؤيده أن ناقل روايتين قد يكونوا واحدا الآن بدأ بإشكال آخر الآن. بدأ بإشكال آخر مقدم الإشكال الجديد ويؤيده أن ناقل روايتين قد يكون واحدا، فإن أحد الروايتين تكون في كتاب من كتب الأصول والأخرى في كتب النوادر طبعاً المقصود في كتب النوادر هنا كتب محمد ابن الحسن وإلا كتب النوادر يعني تشمل كتب محمد بن الحسن وغيره في كتاب المجرد للحسن المزياد وغيره ولكن هنا المقصود كتب النوادر محمد الكشانيات وكذا نريد جواب الإشكال الأول احنا جوابنا قلنا هذا القول يعني ينطبق على الصورة الأولى ولا ينطبق هذه الجواب ولا ينطبق على الصور الثلاث الأخرى مبحث نعيد من الأول طيب ابن عبدين يقول كل فعلى ما عدى الوجه الأول لكون الاختلاف في الروايتين من جهة المنقول عنه أيضا لابتناء الاختلاف فيهم على اختلاف القولين المرويين يعني هو ذكر أن هذه الصور لاختلاف دوايات والأقوى نحن قلنا أوردنا الإشكاء أن هذا لا ينطبق وأجبنا عليه أن هذا فقط ينطبق على الصور الأولى أما الصور الثلاثة الأخرى لا ينطبق عليها الآن ابن عبد يقول ويؤيده أن ناقل الروايتين قد يكون واحدا يعني ممكن الذي يروي هذين الروايتين عن الإمام راوي واحد قال ويؤيده أن ناقل الروايتين قد يكون واحدا إن أحد الروايتين قد تكون في كتاب من كتب الأصول والأخرى في كتب النوادر، بل قد يكون كل منهما في كتب الأصول، والكل من جمع واحد وهو الإمام محمد رحمه الله تعالى، وهذا ينافي الوجه الأول يبعد الوجه الثاني. يعني كيف ينقل الإمام محمد بن الحسن القولين متناقضين، وهو لم يقل القولين عن الإمام، وهو مصاحب له. وهذا سنأتي لتصيّله الآن إن شاء الله. لا قلت عند قوله ويؤيد أن ناقل الروايتين قد يكون واحد قلت هذه مقدمة يعني مقدما للأشكال الآخر لذلك قال وهذا ينافي الوجه الأول ويبعد الوجه الثاني هذا ينافى الوجه الأول ويبعد الوجه الثاني طيب حاصل هذا الإشكال هنا يعني إنما قال وهذا ينافي الوجه الأول وينافي الوجه الثاني لأنه هنا الإشكال، إنه قال وهذا ينافي الوجه الأول للذكر ويبعد الوجه الثاني. حاصل هذا الإشكال ان هذه الوجوه لا يجري كلها إلا إذا تعدد الراوي. يعني في الصورة الثانية والثالثة والرابعة. إش قال إنه من أسلاب اختلاف الروايات حتى أسهلها وأبسطها. من أسلاب اختلاف الروايات. قال الصورة الثانية أن يكون له قول قد رجع عنه هاي الصورة يعني. ويعلم بعض من يختلف إليه رجوفا يروي الثاني. الصورة اللي وراء أن يكون قال أحدهم على وجه القياس والآخر على وجه الاستحسان وأيضا أن يكون جواب في مسألة من وجهين من جهة الحكم ومن جهة الاحتيار هذه الصور الثلاث الأخيرة هنا الإشكال فيها بنقول أن هذه الصور لا تتحقق إذا كان راوي واحد تتحقق هذه الصور إذا كان هناك أكثر من راوي عن الإيمان. واضح طيب إذا كان راوي واحد لهذه الصور كيف يتناقض يعني يروي قياس الاستحسان يتناقض؟ لذلك قال إن هذه الوجوه لا هذه الوجوه لا يجري كلها إلا إذا تعدد الراوي أما إذا توحد الراوي فلا يجري إلا الوجهان الأخيران فلا يجري إلا الوجهان الأخيران اللي أن يكون الجواب في مسألة على وجهين وهم على وجه القياس والآخر على وجه الإستحصال يعني كان الأصل منحط أن يقول الراوي إما أن يكون واحد إما أن يكون واحدا أو يكون متعددا إذا توحد بالإختلاف الأقوال لوجهين تعرض القياس والاستحسان والفتوى والتقوى وإذا تعدد وإذا تعدد الإختلاف من وجوه أربعة ورد إن شاء الله هذا عندما تراجع الشرح يعني وتتبع جيدا تفهم هذه الأمور بداية أنا قلت يعني اليوم في كثير يعني الكلام دقيق جدا قد قال وهذا ينافي الوجه الأول ويبعد الوجه الثاني أي الوجه الثاني؟ إيش مخصص وجه الثاني؟ ما في الوجه الأول يبعي الوجه الثاني؟ أي عدم العلم بالرجوع عدم العلم بالرجوع لماذا؟ لأن الواحد إذا روى روايتين يعني إذا النفس الشخ يروي روايتين فبعيد أن يقال يعني أن أحدهما مرجوع عنه ولم يعلم الراوي بالرجوع يعني مثلا إمام محالد بن حسن ملازم للإمام ومصاحب له فكيف يروي قول مرجوع عنه روايتين أحدهما قول والآخر مرجوع قول مرجوع عنه ولا يعلم الإمام محمد يروي يعني يروي القولين نعم نفس الرابط يروي القولين عن الإمام وهو لا يدري أن أحدهما مرجوع عنه لا يستقيم هذا الكلام ذلك قال ويبعد الوجه الثاني أي عدم العلم بوجوع قال فالأظهر نعود قال وهذا ينافل الأول وهذا ينافي الوجه الأول أي تكون غاب الروايتين واحد ينافي الوجه الأول وهو الغلط في السماع فإن هذا الوجه لا يتمشى إلا إذا روى الواحد الرواية والآخر رواية أخرى أما إذا روى الواحد روايتين لا يصح أن يقول أنه غلط في السماع في أحدهما نسيما إذا كان باطقا متقنا مثل يوم محمد رحمة الله تعالى ويبعد الوجه الثاني أي عدم العلم بالرجوع لأن الواحد إذا روى روايتين فبعيد أن يقول إن أحداهما مرجوع عنه ولم يعلم الراوي بالرجوع خصوصا إذا كان دائم الصحبة لم يفارق الإمام مثل محمد بن حسن رحمه الله جعل. لذلك قال وهذا ينافي الوجه الأول ويبعد الوجه الثاني فالأظهروا الاقتصاروا على الوجهين الأخيرين لكن لا في كل فرع اختلفت فيه الرواية بل بعض ذلك قد يكون لأحدهما والبعض الآخر للآخر لكن هذا إنما يتأتى هذه الاقتصار على الوجهين الأخيرين أن في فيما يوجد فيه قياس والسحسان أو فتوى وتقوى ما لم يوجد فيه التعارض بينهما يجري في أحد من الوجهين الأوليين بشرط عبد الراوي ذلك قال لكن لا في كل فرع اختلفت فيه الرواية والبعض ذلك قد يكون لأحدهما والبعض الآخر للآخر لكن هذا إنما يتأتى فيما يصلح أن يكون فيه قياس والسحسان أو احتياط وغيره نعم يتأتى الوجهان الأولان فيما إذا اختلف الراوي يتأتى الوجهان الأولان ما الوجهان الأوليان هي الغلط في السماع وأن يكون له قول قد رجع عنه واضح يعني الآن أنا ألخص هذا يعني كل اللي صار من الإمام البلاقي وتحقيق ابن أمير الحاج يعني حاصل الجواب عن إيراد الشارح عن تقسيم الإمام البلاقي شأن الاختلاف القول والرواية ناشي وعام من أن يجري في المختلف فيه أحد هذه الوجوه أو الأكثر ولو أردنا أن نفرق بين وجوه اختلاف القول والرواية قلنا أن الوجه الأول يختص باختلاف الرواية والثاني مشترك بين اختلاف الرواية والقول والوجهين الأخيرين يختصان باختلاف القول وكذا الوجه الخامس الذي ذكره الشارح. وهو تردد المشتهد في الحكم لتعارض الدليلين او احتمال الدليلين معنايين من بعد اختلاف القول ايضا من هذا حاصل تلخيص لكل ما سبق حاصل اشكال الاجابة عنه طيب. لكن هذا انما يتأتى فيما يصبح ان يكون فيه قياس واستحسان او احتياط وغيره نعم يتأتى الوجهان الاولان فيما اذا اختلف الراوي وقد يقال ان من وجوه الاختلاف ايضا تردد المشتهد في الحكم هذه هي القول الخامس لتعارض الادله وقد يقال ان من وجوه الاختلاف ايضا تردد المجتهد في الحكم لتعارض الادله عنده بلا مرجح او لاختلاف رأيه في مدلول الدليل الواحد فان الدليل قد يكون محتملا لوجهين او اكثر فابني على كل واحد جوابا ثم قد يترجح عنده احدهما فينسب اليه ولهذا تراهم يقولون قال ابو حنيف كذا وفي رواية عنه كذا وقد لا يترجح عنده احدهما فيستوي رأيه فيها ولذا تراهم يحكون عنه في المساله القولين على وجه يفيد تساويهما في عنه او في هذا يعني, في يعني, ما يعني ما الذي يدلك على تساوي القولين دون مرجح بينهما كيف يعني في نسبة يعني راجح أن نسبة رواية راجحة للإمام وفي نسبة قولين للإمام دون ترجيح لأحدهما أو روايتين دون ترجيح يعني إذا قال في أحد كتب أصحابنا إذا قال يعني إذا قالوا عند الإمام يعني وهذا عند الإمام هذا ماذا يعني في كلمة عند يعني في كتب أصحابنا كلمة عند كلمة عن عند الإمام وعن الإمام أيهما يفهم منها تشابه الروايتين دون مرجح وأيهما يفهم منها ترجح أحد الروايتين على الأخرى. طيب أذكر لكم ما قال الشيخ مظفر قال فينسب إليه أي ينسب الراجح إليه ويبقى المرجوح رواية وهذا يشير إلى الفرق الآخر بين القول والرواية وهو أن الراجح قول والمرجوح رواية الأول يذكر به عند والثاني به عن واضح؟ إذا الفرق الأخير بين القول والرواية وهو أن الراجح قول والمرجوح يكون الرواية واضح؟ يعني عندما نقول هذا راجح إذن هو قول الإمام بينما المرجوح تكون الرواية وهذا الرواية قد تكون احنا بين أصلاب اختلاف الرواية عن الإمام أنه ممكن يكون مرجوع عنها ويكون خطر السماع إلى آخرين واضح؟ فالأول يذكر بعن والثاني يذكر بعن وقد قدمنا عن الإمام القرافي ولا نكتفي. طيب يعني أنا قلت في البداية يعني من ورطة اليوم يعني ليس بالسهل. من ذلك إن شاء الله إذا رجعتم إلى الشرح يعني وإلى المتن وضعتم شيئا فشيئا وتتبعتم يسوع الأمر. إن شاء الله طيب نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين أَسْلَمَ تَعَالَى يعني أن يعلمنا ما ينفعنا ما ينفعنا بما علمنا ونجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا. ونجعل تجمعنا تجمع المرحوم وتفرقنا من بعده تفرق المعصوم والحمد لله رب العالمين.